أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي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 ve qızgına ila bini İsrail fil Kitabı lefeseden fil arzı فَإِذَا جَاءَ أَذْعُ الْهُمْ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا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 İnna haza al Qur'ân yehdi lillatihi aqwam ve yebşırul mu'minin al-lazîn yâmlûn as-salihât an وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا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 ve la tazir wa zirat mizra'uxra, vma kulla muazzibin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 يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عن ما يقولون علبا كبيرة تسبح له السماوات السبع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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَلَى آدَابِهِ ابْنُ سُورَا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا فَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبْرًا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 ونخوفهم فَمَا يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت الطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك من ذريته إلا قنيلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم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 فَلَمَّا نَجَّيْتُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفْرًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا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 فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا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 وإذا مسه الشر كان يأوس أن كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن روح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 قل إن جت معَتَ الإنس وَالجِن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وَلَو كان بعضهم لبعض ظهيرات وَلَقَد صَرَفْنَا لِلنَّاسِ في هذا القرآن مِن كل مسأل فأبا أكثر الناس إِلَّا كثرة، فقالوا لَنْ مِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُرَ أو تكون لك جنات من خيل وعنب فتفجر الأنها رقلا لَهَا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جاءهم إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ في الأرض ملا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 أَلَ لَمْ يَقْد أَلِيمَ تَمَأَ انْزَلَهَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا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 إن الذين أُوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول